فأنشأ لكم به جنات من نخيل وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرتان تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصد غل الآكلين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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَهُ شَأْنُ اللَّهِ لَئِنْ أَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب صرني بما كذبون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 وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ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 فبُعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا أَخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا تَتْرَاهُ الَّمَا جَاءَ أُمَّةَ الرَّسُولِ هَا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 فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بِنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٍ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 مستكبرين به سامرا تهJORون أَفَلَمْ يَدْدَبُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم يضر إلا الجُوفِ طغيانهم يعمهون وَلَقَدْ أَخَذْنَا هُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوَعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنُنُرِيَ كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ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 فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 قال إِلَّا بِثُمَّ إِلَّا قَلِيلاً لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ